اهطين مقني رؤوسهم لا يرشد إليهم طرفهم وأفتدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونستبع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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبردوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأصفاد ترابيلهم من قطران وتغشى وجوههم حَجِّزَ يَا اللهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَذَٰلَكَ كُلُّ النَّاسِ وَلْيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ